وهو أعلم بالمهتدين فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين وما لكم ألا تاكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما ضررتموا إليه وإن كثيرا يضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين